وَكُحَمدُ لللهِلَم يَتَّكِ وَلَدَ وَلَم يَكُلَهُ شَريك في المُلْ وَُ الحَدُلََّلَ يتَّكِ وَلَدَ وَلَ يَكُلَ شَركُ في المُ وَلَم يَكُ لَهُ شَركُم فيمُلك لَهُ وَلون وكذره تشبيرا ولم يكن له شريف في الملك ولم يكن له ولو من الظلم وكذره